لآن ل ا شركه آ ن الله الهدى ح ل شركه دعويه ا غير ح م ل ر ب ح ي م ذات ل ك ي مضمون إ ي اجتماعي المستقيم أ ن ع موسوعه م النابلسي للعلوم ا ا الاسلاميه ك أ و يذكر ف ت س ف ع ه ا ل ذ ك ر ا أما م ن ا س فأنت ل س ي للعلوم الاسلاميه 「そして私はこの世を変えたのはこの世を変えたのは ع の世を変えたのはこの世を変えたのはこの世を ر えたのはこの世を変え س ا はこ ا 世を変え من أي شيء خلقه で ل して私たちはこのように私たちの思いを語り合うことに気づかずに」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 موسوعه النابلسي للعلوم ف ا ل ا ج ل ا ء ي ثم ي ِ ر ُ المرء َْْ من ِْ أ َ خ ِ ي ه ِ و َ أ ُ م ِّ ه ِ و َ أ َ ب ِ ي ه ِ وصاحبته َََِِِ وبنيه ََِِ ب ِ ك ُ ل ِ امرئ ِْ منهم ُِْْ يومئذ ٍََِْ ش َْ ن ُ يغنيه ُِِْ وجوه ُ يومئذ ٍََِْ مسفره َُِ ة ض ا ح ِ ك َ ة ٌ مستبشره َََُِْ ة ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قتره اولئك هم الكفره الفجره الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 البروج و و ي م ا ل م و ع و د و ش ا ه د ومشهود ق ت ل أ ص ح ا ب ا ل أ خ د و د ا ل ن ا ذات ر ا ل و ق و د إذ ه م ع ل ي ه ا قعود و ه م على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 إ موسوعه ا ل ن و ا ا ل م م ؤ ن ي ن و ا ل م ؤ م ن ا ت ثم ل م ي ت و و ب ا ف ل ه م ع ذ ا ب ج ه ن م ف ل ه م جهنم عذاب موسوعه النابلسي ا ح من تحتها للعلوم الاسلاميه نبط شركه ف الهدى شركه دعويه ي د غير ربحيه د ذات مضمون ا ل ج ن و ت م ر ع و و و ن ث م ي فللذين كفروا ذ في ي ك ت بل و ا ل هو ر ا ئ ه م محيط ق ر آ ن مجيد في لوح محفوظ